فجزاه الله خيرا ثم أثني بالشكر لأخينا الشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد الأنقر على كلمته الطيبة ونسأل الله أن يزيده توفيقا وسدادا ثم أثلث أيضا بالشكر أخينا الشيخ أيوب حمود أبي همام على كلمة نارية طيبة في السنة كلمة نارية طيبة في السنة وتعظيمها والحق أننا نتصاغر أمام إخواننا في مثل هذه المقامات العظيمة فهم عندهم خير مما عندنا نصل الله العظيم لنا ولهم مزيد توفيق وسداد المقصود هو جزاكم الله خيرا من هذه الكلمات المتتابعة لإخواننا ومشائخنا المقصود هو أن تستقر هذه الحقائق العلمية والمعلومات السلافية في قلوبنا فتثمر بعد ذلك عملا صالحا ومنهجا قويما والكلام قد ينسي بعضه بعضا فما تعرض له الأشياء اخجزاهم الله خيرا يصب تماما في الحرص على لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل فيما روى في مروءة البخاري وفي صحيح من حديث أبي هريرة كل متي يدخلون الجنة إلا من أبا قال ومن يأبا يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا يقول كما تعلمون في حديث الإربال و... لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هذا هو الداء الاختلاف الكثير كل يدعي وصلا لليلاء وليلا لا تقر لهم بذاك فاختلاف واسع عريض جماعات وفرق وأحزاب وملل ونحل كلها أدواء أصيبت بها الأمة ومع هذا الداء فقد ذكر نبينا الدواء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجه فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبيل نجهات لمن تعلمها فأحسن التعلم ولمن عمل بها قولا وعملا ظاهرا وباطنا ولمن صحت مواقفه السلفية في نصرة الحق وأهله لان يتخذ السنة مطية وجبة يلبسها يتزين بها السلفية دين الله عز وجل السلفية لا تقبل المساواة كما أنها لا تقبل المحبة والمداهنة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يغادرون من حض الله ورسوله. ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من. ولذا المواقف السلفية. مواقف ينبغي أن تكون ظاهرة في حياتك يا طالب العلم الولاء والبراء وكذلك أيضا ينبغي ألا تقبل بأن تأخذ العصا من الواسط فكم من طالب علم وكم من سلفي تجد مذبذبا وتذبذب صفة نفاق مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء السلفي ينبغي أن يكون معروفاً بمواقف السلفية التي ينتصر فيها إلى الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال ونقذف بالحق على الباطن فيدمغوا فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصيفون فالمقصود بارك الله فيكم هو أن تحرصوا على أن تتمسكوا بالسنة قولا وعملاً وأن تنصروا دين الله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وإياك عبد الله أن تأخذ السنة حديثا بل هي عمل ومواقف وجهاد وصبر وتصبر ولتستبين سبيل المجرمين وجاهدهم به جهادا كبيرا كي لا أنسى يا الإخوة فرص الخير إذا ذهبت فإنها لا تعود إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون وإذا درت نياقك فاحتلبها فإنك لا تدري الفصيل لمن يكون إذا تهيأت لك الأسباب أن تكون طالبا أنصحك أن تجد وتشتهد إذا الصوارف والعوائق كثيرة، قد كان شيخنا الوادي رحمه الله يقول: أقبل على طلب العلم، فإننا لا ندري متى ينقطع هذا الخير. أقبل على طلب العلم، فإننا لا ندري متى ينقطع هذا الخير. فأنت يا طالب لا تدري، ربما يأتي فيما سيأتي ما يصرفك من الشواغل. والمتاعب والمكدرات والمزعجات فتنقطع عن الطلب أقبل إقبال صادقا ثم إياك أن تنشغل بالمشاكل والمهاترات والقيل والقال ومتابعة ملاحقة الحوادث لقد ضاقت صدور كثير من طلبة العلم لما اشتغلوا بمثل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وأوت الجدل ثم قرأ الله قول الله عز وجل ما ضربوه لك إلا جدلا فيتجادلان الليل والنهار ويكتبون في مواقع التواصل هراء وهكذا يضيعون أعمارهم إذ لم يعرفوا لذة العلم ولم يتذوقوا طعما قد كان والدنا وشيخنا مقبل ابن هادي الوادي يحذر طلابه من أن يشغلوا بمثل هذا ومن إباراته المعروفة المنتشرة أقبلوا على طلب العلم إقبالا كليا. العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه مع أنك الليل والنهار تدرس وتحفظ وتراجع ما تأخذ إلا بعض لعلم فكيف وأنت لا تعطي لا تعطيه إلا النزر اليسير لا تحسبن أن, أن المنهج السلفي مهاترات كذب وليس المنهج السلفي والغير على المنهج السلفي قيل وقال كذب وليس المنهج السلفي أيضا بطالة كذب وليس المنهج السلفي ظلم وافتراء كذب حاش المنهز السلفي النقي النظيف البهي أن يكون أهله هكذا لا المنهز السلفي علم نافع عمل صالح عدل وإنصاف تقوى وخشية وإنابة وجهاد في سبيل الله وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية لا لأحزن لكثير من الطلاب أو من الشباب مطلقا أن يضيع عمره سدى دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع قم يا بني قم أنت حتى يسأل عن أربع ما هي الأربع الوصول الثلاثة <تصفيق> يا ابني خطأ أنا أسأل عن أربع وأنت تقول وصول الثلاثة اجلس نعم فمن يقول أنا من يقول أنا فليرفع يده. قل عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وعن, وعن... <تصفيق> نعم أنظر إلى الرفعين أيديا واحد اثنين وعن ثل... علمه ماذا عمل به لا تجلس بقي السؤال الكبير من صحابيه ومن آخراجه فإذا أَجَبْتَ فَلَكَ درهم درهم خرج مسلم خرجه مسلم عن من؟ عن عن اجلس وياك نعم فَمَنْ يقول أَنَا أَيْنَ القائل أَنَا قُمْ عن أبي بردة عن أبيه عن جده من جده يجلس نعم من القائل أنا وإن لا أجبت ولي على كل واحد منكم درهم كم سيكون عدد الدرهم يا عبد القادر كم نعم رواه التلمذي وغيره من حديث أبي برز الأسلامي طيب والنسائر رواه أيضا أقول يا إخوة عن أمري فيما أفنى عبد الله ترفق بنفسك أين حفظ القرآن ترفق بنفسك أين حفظ السنة ترفق بنفسك أين التفقه في الدين أين علوم الآلة أين الناحو؟ يا من لا تقيم لسانك في جملة مفيدة وأنت تصارع في أمور كبار ترفقوا بأنفسكم طلبة العلم وعليكم أن تقبلوا على العلم إقبالا كليا مثابرة إجتهادا حفظا تقيدا للفوائد لا تضيع وقتك فثمة بالطالون يقطعون الطريق عليك عليكم أن تقبلوا على العلم فما حل العلم النافع بمكان إلا وظهرت آثاره قولا وعملا خلقا وأدبا المنهج السلفي منهج خير وعطاء يحرص على هداية الخلق إلى ربهم دعوة هي أعلم ما تكون بالحق وأرحم ما تكون بالخلق تبذل النصحة للكبير والصغير وتحرص على هداية الخلق ونجاتهم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ولذا تجد أن السلفية بحق يحرص على هداية الخلق يحرص على هداية الخلق بتعليمهم بإرشادهم بإقامة حجة الله عز وجل عليهم يحرص بل يحرص على هداية من كفر أيضاً ليس كذلك أجيبه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعائي اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا وأتي بهم ألم يكونوا كفارا أجيب كانوا كفارا ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه أن يهديه فلذا ينبغي أن تفهم أن المنهج السلافي منهج مبارك ينتفع به من أراد الله له النفع إذا قام على ساق العلم والعاد على ساق العلم المهاترات ليست علما القيل والقال ليست علما التشبع بما لم تعطى ليس علما كذلك أيضا الظلم والافتراء ليس علما بل ذنوب وكبائر ولقد رأينا ورأيتم أنه من تسلق على أكتاف الظلم فإنما ارتعه وخير وأنه من تصدى لما لم يحسن نبذه القوم ورأينا أيضا من طار ولما يريش كيف صار مرمى لسهم لسيام أهل العلم فاحذر يا طالب العلم أن تنتفخ قبل وقتك وأن تطير ولما تريش انتبه فالعلم طريق طويل وكلما كلما, كلما مضينا في هذا الطريق شعرنا بجهلنا أوليس كذلك يا شيخ أيوب؟ هو كذلك؟ نعم كلما تمضي إلى الأمام كلما تجد نفسك على جهل كثير وفوق كل ذي علم عليم قال الشيخنا رحمه الله ما أكثر ما نجهل بل في بعض الأحيان يقول الذين اجهلوا أكثر من الذين أعلموا فأين أنت موضعك من هذه القمم الشاهقة ووالله إن المرأة يكاد أن يجلس في بيته من معرة جاهل فإننا نجهل كثيرا والذي نعلمه نزراً يسيراً ولكن قد قدر الله علينا وعلى إخواننا هذا الآمر فرويدا رويدا طالب العلم إني عليك لمشفق أقبل على العلم وأغلق الأبواب أمام أهل الفتان كم قد ضجر العلماء منهم وسائم العلماء رؤية وجوههم من كثرة ما تعج بهم الفتن والقلاقه ثم يا كانت صاحب أحمقا لا تصاحب أحمقا تعرف الأحمق يا بني أنت تعرفه قم قم أخبر إخوانك من الأحمق قم الذي يتبع الهوى إنه لا أحمق لكن ليس هذا تعريف الأحمق اجلس نعم. من هو الأحمق <تصفيق> الأحمق هو الذي يرتكب الخطى عن عمد بخلاف المخطئ يرتكب الخطى عن غير عمد ثم بعد ذلك أيضا الأحمق قد يرم نفعا فيضر أحمق ولذا قال الشاعر وكل داء ملتمس, ملتمس شفاؤه إلى الحماقة أعيت من يداويها فاحذر المرافقة الأحمق سيما في أبواب الدعوة واحذر المرافقة من كان طياشا خفيفا إياك لابد أن تصاحب ذا عقل رزين وأن تصاحب ذا عقل متين لو كانت خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرناب حفظت البيت ما حفظت أعيده لا لا أعيده لو كانت خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرناب من الذي حفظ البيت فليقل ها أنا ذا قم وارفع صوتك قم قم من وضع عقله في رجلي كيف يضع عقله في رجلي أنا يسير أكمل من وضع عقله في رجلي نعم سبق الغزالة ولم يفوت الأرنب لا ليس هكذا البيت من أتى به فلا هدر همان يأخذه من الشيخ محمد الأنقر نعم قوم وأرفع صوتك. لو كانت خفة عطليه في رجليه سبق الغزال ولم يفوته الأرنب, الأرنب. أحسن ت. نعم قد تبتل قد يبتل بمثله بمن بمن حاله هكذا اجلس فرافق من يتزن صاحب حلم وعاقل. وتؤدا وتأني كي لا تطيش العقول ولا تكن طالب العلم لا تكن طالب العلم كما أشار أخونا محمد الأنجر في أهمية الوقت لا يكن أهوى شيء عندك هو الوقت يأخذون عليك عمورك قال سفيان الثوري إن النهار يعمل عملا أمسك الشمس لما استوقفه رجل ما عندهم وقت ما عندهم وقت قدم بعضهم على الإمام السيوطي أو على السيوطي فقال يا إمام لقد جئتك حافياً معتذراً يعني قد وقعت فيك فطلع عليه السيوطي من شرفة البيت وقال قد عذرتك قد عذرتك ما عنده وقت تعال تعال ادخل. من الذي كان حاضر ماذا ما قلت من قال له كذا الليلة تلتقون عندي غدا نجتمع كلموا راسلوا اتصل عليه أوقاتهم غالية أما أهل الفرق فيقضي سنين في معارك عياذا بالله ينتصر فيها لنفسه وحذيركم معاشر الإخوة طلاب العلم أن تتصفوا بمثل هذا عليكم أن تعظموا الحق وأن تنصروا دين الله عز وجل وأن تطيلوا في تحصيل العلم تأصيلاً وتفقها حفظاً مراجعةً وما يحل من قضايا الدعوة فعندنا علماؤنا عندنا ولا ما عندنا أجيبوا عندنا علماؤنا نرفع إليهم ما قد يعتري الدعوة من أمور وهم يجيبوننا ويرشدوننا فمالك ولاها مالك ولها؟ انشغل بالعين بالحفظ بالمراجعة ثم ترفقوا بعوام الناس فهم رأس أموال الدعوة رأس مالينهم عامة الناس إذا أحبوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلوا لها الغالي والنفيس أو ليس كذلك إذا أحبوك إذا أحب دعوتك ناصروك بالغالي والنفيس فالحذر من الغلظة والحذر من الشدة والحذر من التنفير قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذ بن جبل وأبى موسى الأشعري يسيرا ولا تعسيرا وبشيرا ولا تنفيرا وتطوعا أكمل ولا تختلفا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن منكم منفرين لما أطال معاذ من ناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليخفف فإن من ورائي الضعيف والمريض وذا الحاجة فعليكم أن تسلكوا في دعوتكم الرفق والحكمة وأن توضع الشدة إلا حيث تنفع وليست أصلا الأصل هو الرفق فبما رحمة من الله أكمل لانت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك أما الأصل الأصل هو الشدة الأصل أن تحدق بعينين حادتين الأصل أن تشمخ بأنفك على إخوانك وجيرانك وأهل مسجدك هذا هو الأصل بدعوى المنهج السلفي لا أخطأت يا أخانا أخطأت يا أخانا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن بآداب الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر بعلم السنة تبرق ويسر بها أهلها إذا تلقوها بعلم إذا تلقوا بعلم أما بجهل لا أما بغيرة طائشة لا أما بدعاوى لا Innamá bi-ilm, indak a-ilmun csapih? Márhol a-ilmun csapih, iabunaiqum. a Shaykh Muhammad, عون, szaawallahu khairan. Anta már kuniyatu k a Shaykh Muhammad? Abu Abdul Rahman. Naam qum iabunaiqum. Qadzakar a-ilmun csapih mertéin, ó, thráth. Márhol a-ilmun csapih? ايش قال مناهج السلف ما هو مناهج السلف سلف الرسول وصحابته هذا مناهج السلف حولها تدندن يا بني اجلس ما هو العلم الصحيح قام الذي أمامك يا اخانا صلاح أحسن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان أجبت وأصابت هذا هو العلم ليس حدثتني جدتي عن عمتي لا ليس علما ولا رأيت مناما البارحة لا ليس علما ولا قرأنا في جرائد ومجلات ليس علما وليس خطابة وقفز فوق المنابر تهيج الرعاة والدهماء مظاهرة مظاهرة اعتصام اعتصام ليس علما وليس العلم وأيضا التعصب المذهبي الحق ما قاله مالك فقط وغير مالك فباطل قم يا بني أنت قم هذا لا أنت ما هو بني <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> الذي ورعك نعم، لولا مالك لكان الدين هالك حق أم باطل حق؟ ونصيبته يا مني تأمل لولا لم... لولا مالك لكان الدين هالك حق أم باطل؟ باطل صحيح. هذا من أقوال متعصبة المذهب المالكي طيب قول مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق أن باطل حق متأكد أجبت وأصبت تفضل فنرجو من الله عز وجل أن يوفقنا جميعا يسديدنا جميعا ونحن نتكلم بمثل هذا شفقة على إخواننا فإن انت صحت فلله الفضل والمنا وهذا الذي نبغي وإلا فعلى نفسها براقش تجني وقبل أن نختم, أو نختم هذه الكلمة أيضا أُوصي إخواني بالإقبال على دروس المشائخ كدروس أخينا الشيخ محمد الأنقر وكدروسي أخينا أيضا الشيخ أيوب حمود وكدروسي أخينا الشيخ محمد عون أنصح جميع إخواننا طلبة العلم أن يقبلوا عليها وأن يستفيدوا منا فهم يبذلون أوقات طيبة في تعليم إخوانهم وفق ما يستطيعون فجزاهم الله خيرا لا تضيع وقتك فإنك ستندم حيث لا ينفع أن ندم لازم الحلاق وبادر بالدروس وعجلت إليك ربي لترضى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجزاكم الله خيرا